Allahu akbar Allahu akbar Elhamdulillahi rabbi alálamin Arrahmadirrahim Málik yövüm iddín Iyaka na'budu wa Iyaka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 wal le zé les a u fé áyáti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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ النَّذِيرُ كَفْرُهُمْ فِي نِيرٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 يُتِينُوا أَوْ مَا تُؤْتُوا لِيَرْزُقَنَّهُ الله رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مدخلا يرضونه. وإن الله لعليم حليم.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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العني الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَتَرَى فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ كَأَنَّهُمْ قُبِضَتْ عَلَيْهِمْ أَيْدِي السَّمَاءِ ۖ وَأَغْشَاهُمُ الذُّلَّ ۚ ذَٰلِكَ وَذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الله أكبر الله أكبر